ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما لنا البدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين و هديناهن نجدين فلق تحمل عقبه Wama gaan niet vergeten dat dat we niet kunnen vergeten dat we niet kunnen vergeten dat